وجوه من يومئذ نائرة لسعرها واضح في جنة مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا فَطَالَ يَوْمُ نُرِيدُ لَن نُذِيقَ كَأْسَ الْعَذَابِ وَإِلًا زَمَانٌ يَجِيءُ السماء كيف روبعان وإلى الجبال كيف تبذتك بي. إنما أنتم تبذتك بي. لست عليهم إِلَّا مَن صَدَّ عَنْ لَوْكَفَرَتْ فَيُنذِرُهُ وَهُوَ الرَّاجِعُ أَمَّن إِنَّ إلينا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 Bən də git. İnna ma an tə o də git. Lənz da Thank <laughs> you.